محبوب سو والله صرف وهموم وغموم واسف اللما سو والله صرف وهموم وغموم واسف فمنه لي خلاف ما خلى الرحمن ما منه يعبد خالق لكل محبوب سو والله صرف والهمام وضموم واساس كل محبوب فمنه لي خلل خل الرحمان ما منه خلف ان للحب دلالات اذا ظهرت من صاحب الحب عرف صاحب الحب حزين قلبه دائم الغصه مغموم دنف كل محبوب سوى الله زرف ظموم وضموم واساس الكل محبوب فمنه لي خلى لخلى الرحمن ما منه خلى فهو في الله لا في غيره ذاهب العقل وبالله كلف دائم التذكر من حب الذي حبه غايه غايات الشرف الكل محبوب سوى والله سرف والهموم وضموم واسف كل محبوب فمن اولى الخل لخلق الرحمن ما منه خلق فاذا امعن في الحب له وعلاه الشوق مما قد كشف بشع المحراب يشكو بثه وامام الله مولاه وطف كل محبوب سو والله سرى وهموم وضموم وأسى كل محبوب فمنه للخلق خلل الرحمن ما منه خلف أي من قدامه منتصبه لا هي جنيت له بآيات الصحف راكعا طورا وطورا ساجدا باكيا والدمع في الأرض يكف كل محبوب سوى الله سرط وهموم وضموم وأسر كل محبوب فمنه لي خلال وخل الرحمن ما منه خلال أورد القلب على هب الذي فيه حب الله حقا فعرف ثم جالت كفه في شجر ينبت الحب فسمى واختطف كل محبوب سوى الله سر وهموم وضموم وأسر كل محبوب فمنه لي خلال لخل الرحمن ما منه خلق, إن, خلق إن ذا الحب لمن يعنا به لا بدار ذات لهو وترام إن ذا الحب لمن يعنا به لا بدار لا بدار ترجمة نانسي قنقر